تازلت أحب دفع وأعشق من واطلب من الله رجعتك كل ليلة بالرغم أني خابر الوقت كساك دون رجعتك العالمي مستحيلة معاد باقي غير طيفك وذكراك يليت كل من راحة نلقى بديلة جموح كبير الجرح في ظنك أنا في ظني يا صغرها خل اللي يسمع يسمع اساس ما بقاسر غياب كسر أنا في ظني أصغرها وخلمي سمعي سمع يسمع أساساً ما بقى أسرار غيافك كسار سكاتي وكل أسرار يظهرها علو عسى ألقى شبيه المزاياك يقول النسيان اسمع وسيلة الله خلق والله فرق يوم سواك بين العذاره مثيله من شفت زولك قلت يا زين محلاك حتى حروفي لا ذكرتك جميله رياض <تصفيق> و اظهرها ابي ترجع تسال This on... هنا بقايا قلب محروق وهناك ذكرى قديمة مع بقايا خليلة غنيت لك من حر شوق يلقياك ليلة أبيك تعود لو باقي ليلة ليلة أبيك تعود لو باقي ليلة, ليلة, ليلة Oh قلك يا سر سكاتي كل ليله لزلت من الله كل